حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رُوَّثَتُ إلَى نِسَاءِكُمْ هُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ وعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأمتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحد وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وإأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا, ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين